بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحفظ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم للمغتوب عليهم ولا الغالين والوالدات يرضعن أولادهم نحو ليل كابلين لمن أراد أن يتم مضوطا وعلى المغلود له رزهن نبل لا تذلف نفسا الا وسع لا تظلم والدته بولدها ولا ولد له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان اورد فصالا عن غظم من رما فلا تناح, فلا تناح عليكم وإن أردتم أن تستغطعوا أغناتكم فلا تناح عليكم إذا سلمتم ما آتلتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون neba فَسَيُبْطِلُ اللهُ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ وَاللَّهُ يَبْطِلُ كَيْدَ الْمُكَذِّبِينَ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَفْتِنُهُ وَلَكِنَّ اللهَ يُؤَخِّرُهُ لِيَعْلَمَ مَاذَا تُصَرِّفُونَ وَلَكِنَّ اللهَ يُؤَخِّرُهُ نَصْرًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون واعلموا أن الله غبرهم حنين ولا تناح إن طلقتم النساء وَاَعْطُوهُمْ مِنْ مَالِهِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ قَلَّتْ عِنْدُهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسَّهُمْ وَغَرَّضْتُمْ لَهُم نَفْرِطًا وَقَدَّرْتُمْ لَهُم نَفْلَقَتًا فَاسْمَعُوا مَا تُقَالُ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عودة النكاح وأن تعفو أمراض للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون كَمَا عَلَّمَكُم كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَين فَلاادَا حلَقُم في فلا مَا فعَن في أَحصَّ مِ مون والله بماَا تَعمونَ دَصين فَلاابناَا حلَكُ في م شفعَم فيأَفس مِِ معَ واللهعَزُ حكين وَِّ وََّ قاتِ مَ حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تعتنون الحمد لله رسل العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وإياك كنستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم توا فقال لهم الله ورطوا ثم أحياهم إن الله لدو فضل على الناس ولا إن أكثر الناس لا يشكون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من فالذي يغرض وَاللَّهُ ظَهِرُ حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُنَ <تصفيق> فَيُضَاعِفُهُنَّ أَوْعَرًا كَثِيرٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِنَّهُ لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تماتلوا قالوا وما لنا أن لا نماتل في سبيل الله وقد أدرجنا من كانوا تونه إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه وله تسعة من المال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 وَبَقِيَّةٌ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ أُسَاوَ آلُهُمْ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا نُصِبَتْ صَالِحٌ فِي الْكُنُوزِ قَالَ إن بينه قال انما علمتنيها بنهري فمن شرف من مفلس مني فمن شرف منه فليس مني ومن لن يقع عنه فان رمي مني الا الا مغفر فهم لا شردوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا بئس بنى لله والله مع الصابرين ولما دثروا جنوت وجنود يقول ربنا افتح علينا صدرا قالوا ربنا اطلق علينا صدرا هم دبقت قتلنا وقصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل جاوت جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفر الله الناس بعضهم ببعض العالمين تلك آيات الله نفروها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لي يوم الدين إياك نعلم وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إذن رسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ادلنا يا من بينات وان يدلنا بروحي القدس ولما شاء الله مكتلا الذين من بعد من بعد ما شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله, الله يفعلهم آمين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما وزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي Zurekin uh -huh. استستسك بالرووم الأزبال في صاضن نور هي من الشمس من المشرق فكتبها من المغرب فؤت الذي كمه فؤت الذي كمه مثل الذين ينفقون أنوالا في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة يا أيها الذين آمنوا لا تلطئوا صدقاتهم بالمن والأذى كالذي, كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان على الإجراء فأصابه وابر لا يقدرون على كسب لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذي أيها الذين آمنوا أمرهم من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لهم من الأرض ولا تيمنوا الخبيث منه توفكون ونسقوا بآخذين الله غني حميد الشيطان يعيكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيكم مغفرة منه وثغلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء تذهب به روتين ايامك كثيرا وما العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادن الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغتوب عليهم ولا الضال الذي خلق فسوا والذي قد رحمها والذي أخرج المرعا فاجعله مثاء الأحوى سنطرقك فلا تنسى إلا ما فذكر إن بعد ذكرا سيذكر من يحجى ويتجنبها الأشطى الذي لا تعبدون ما اعبد لكنتين حكم ولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ائتد الصلاه المستقيم ورق الذين أنعنت عليهم خير المغطوب ولا الضالين <تصفيق> قل الله أحد الله